يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَلْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ بَعْطِلُهم فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ العذاَاب يُنادُونَهُم أَلَم نَّكُمْ معَكُمْ قالَاُوا بَل وَلَك نَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنْفُسَكُم وَتَوَبَصْتُم وَرتَّبِتُمْ وَتَرَبَصُْمْ وَرتَّبِتُم وَغَروَتكُم الْ الأمانانِ إِنَّ اللَّهَ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاهُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ المصير.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 اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر, وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته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 ك وَأَزَلن الحديدَ فيه بَأس شَديد وَمَنافِع الناس وَمافِ الناسَّاس وَعلممَ الله مَ يصُرهُ وَرسُ لَ بالعب إِ الله قوَ النزيز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 ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَقِفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً وَرَهْبَانِيَةً يَتَدَّعُونها مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِالْإِذْنِ أَرْضُوَانَ اللَّهِ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِالْإِذْنِ أَرْضُوَانَ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرًا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 للا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم